كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهل نصف عن ناصية ناصية كاذبة خاطئة، فاليدع ناديا، سندع زبانية، كلا لا تطعه واسجد وقترب مع تحيات صد الفجر الموقع الأول لقراء البحرين.